أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ما ينال به الوتر. أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدراهم والدرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتاة ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرر واغرس خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوا فتدحرج القلب المقطع اذ عثر فمضى واغرس خنجرا في صدرها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 ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي ألا صابك من ضار فكأن هذا الصوت رغم حنوه وضب السماء على الغلام قد انهمر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فاردد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب تقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر ويقول يا قلب تقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى. ولك الجواهر والدراهم والدرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى. ولك الجواهر والدراهم والدرر أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا